ولوجهك خالص ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا هذا هو الدرس الخمسون في شرح كتاب مختصر الفقه الإسلامي وكنا قد بلغنا مشهد الصراط ومعنوه اليوم نعرج على قضية أخرى ومسألة من المسائل المهمة المتعلقة بالإيمان باليوم الآخر ألا وهي مسألة الشفاعة المصنف بعد أن ذكر الصراط قال ماذا يكون للمؤمنين بعد عبور الصراط؟ ثم ساق الحديث الذي أخرجه البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار فيقتص لبعضهم من بعض مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة فوالذي نفس محمد صلى الله عليه وسلم بيده لا لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله كان في الدنيا وهذا موقف القنطرة الذي يلي الصراط وقد ذكرنا ذلك في حديثنا عن المنجيات من التبعات ثم قال الشفاعة هي سؤال العون للغير وأقسام الشفاعة يوم القيام قسمان شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي أنواع فأعظمها شفاعته صلى الله عليه وسلم العظمى في أهل الموقف ليقضى بينهم فيشفع فيهم ويقضي الله بينهم وهي المقام المحمود له ومنها شفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس من أمته فيدخلون الجنة بغير حساب وهم السبعون ألفا حيث يقول الله له أدخل الجنة من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن كما سبق والنوع الثالث شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخل الجنة والنوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم والنوع الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه وأخيرا شفاعته صلى الله عليه وسلم أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة موضوع الشفاعة موضوع مهم لأن كثير من الناس قد ابتلي في هذا الزمان بملوثات إعلامية وبعض الشبهات حول هذا الموضوع لسيما وأن بعض الكتاب الكبار من كان يشار إليهم بالبنان خرج على الناس بقول شاذ وأنكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ورحم الله عمر رضي الله عنه وأرضاه إذ يقول ألا وإنه سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم وبالدجال وبالشفاعة وبعذاب القبر وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشون وهذا رواه الإمام أحمد في مسنده وصحح إسناده الشيخ شاكر سيكون من بعدكم قوم يكذبون بالرجم فسيكذبون أن عقوبة الزاني الثيب المحصن أن عقوبته الرجم وسيقولون ليس هذا في كتاب الله وهذا حدث والعياذ بالله تعالى وسيكذبون بأشراط الساعة كالدجال وسيؤولون وقد تذاكرنا ذلك في أشراط الساعة فإن البعض قال إن الدجال هذا هو رمز للشر ليس إلا وأنكر خروج المسيح الدجال وقد رددنا على ذلك في موضعه وسيأتينا ان شاء الله كلام مفصل في رد شبهات القائلين بأنه لا شفاعة وبعذاب القبر وسيقولون هذا أصله أحاديث في السنة والسنة فيها المتواتر والآحاد ولا يؤخذ بحديث الأحاد في العقيدة ونحو ذلك من الشبهات. وقد رددنا أيضا على هذا في قواعد المنهج حينما تكلمنا عن قضية الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة وبقوم يخرجون من النار بعدما امتحشوا فسيمكرون ذلك بعقولهم ويرون هذا الأمر غير حاصل ويهرفون بما لا يعرفون ويتكلمون في أمور الغيب بما لا ينبغي فمسألة الشفاعة مسألة دل عليها الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ومن تبعهم بإحسان على مر العصور ولا مجال فيها للآراء والفلسفات العقلية لأنها مسألة غيبية فالأصل القبول والتسليم لما أثبته القرآن الكريم والسنة المطهرة سنناقش هذه المسألة من عدة وجوه ونتناول ذلك في هذه المحاضرة فأولا نتكلم عن تعريف الشفاعة ثم الأدلة من الكتاب والسنة على الشفاعة ثم اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأمته وجعل دعوته شفاعة لأمته يوم القيامة ثم رابعا بيان أنه صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشفاعة لأمته وجعل دعوته المستجبه الشفاعة بيان سؤال النبي صلى الله عليه وسلم ربه الشفاعة ثم نتكلم عن حديث الشفاعة الكبرى ونذكر الفوائد المستنبطة من هذا الحديث أول شيء تعريف الشفاعة الشفاعة لغة اسم من شفع يشفع إذا جعل اثنين إذن يكون شيئا ثم يأتي شيء آخر فيشفعه لذلك الشفع ضد الوتر الشفع ضد الوتر ولذلك قال الله جل وعلا والشفع والوتر فالشفاعة من شفع إذ جعل الواحد اثنين وفي الاصطلاح قالوا هو التوسط للغير بجلب منفع أو دفع مضر الشفاعة أن يتوسط إنسان لآخر في أمر يعود على هذا الآخر إما بجلب منفع بحصول مصلحة أو بدفع مضره بدرء مفسده فيقال لمن صنع ذلك إنه شفع له فمثال جلب المنفعة أن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع لأهل الجنة بدخولها ومثال دفع المضرة أنه صلى الله عليه وسلم يشفع لمن استحق النار أن يدخلها وقالوا الشفاعة هي طلب وسؤال للغير بالخير طلب وسؤال الخير للغير وهنا المصنف يقول سؤال العون للغير والمعنى قريب إذن هذا تعريف الشفاعة لغة واصطلاحة الأمر الثاني مد لي من الكتاب والسنة على الشفاعة أول ذلك قول الله تبارك وتعالى ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الواحدي وإجماع المفسرين على أن المقام المحمود هو مقام الشفاعة في فصل القضاء يعني أجمع المفسرون على تأويل هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقما محمودا بأن المراد هو الشفاعة والذي ألزمهم هذا الحديث الذي رواه الترمذي في جامعه وحسنه الترمذي وصححه الألباني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وسئل عن ذلك فقال هي الشفاعة وروا الترمذي أيضا وحسنه وصحاه الألباني في صحيح الترمذي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر وبيدي لواء الحمد ولا فخر وما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر فهذه من فضائله صلى الله عليه وسلم ومن خصائصه صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم وهو الذي سيحمل لواء الحمد يوم القيامة وهو سيد المرسلين والأنبياء فكل الأنبياء يكونون تحت لوائه وهو أول من يبعث وهو أول الناس اجتيازا الصراط ودخولا الجنة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال فيفزع الناس ثلاث فزعات فيأتون آدم يعني لما يكونوا في هذا المشهد العصيب ويستطيلون هذا المقام الطويل يلجأون إلى آدم فيقولون أنت أبونا آدم فاشفع لنا إلى ربك فيقول إني أذنبت ذنبا أهبطت منه إلى الأرض ولكن ائت نوحا هنا في هذا الموقف الكل سيتذكر خطيئته الكل سيكون وجل من تقصيره فآدم بعد أن تاب الله عليه فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إلا أنه في هذا الموقف سيتذكر أمر الخطيئة فسيكون لذلك وجلا فيذهبون إلى نوح فيأتون نوحا فيقول إني دعوت على أهل الأرض دعوة فأهلكوا لما دع الله عز وجل ألا يجعل على الأرض من الكافرين ديار إنك انتذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا فيخشى مما غبت ذلك في هذا الموقف ويقول ولكن اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقول إني كذبت ثلاث كذبات مع أن النبي صلى الله عليه عليه وسلم بين انها كانت في الله تبارك وتعالى ولا كذب بالمعنى الاصطلاحي في الله وانما كان ابراهيم شديد التعامل مع نفسه في هذا لانه استخدم التعريض في قوله اني سقيم وفي قوله بل فعل له كبيرهم هذا والثالثة أنه أخبر زوجه سار أن تقول للملك أنه أخاها وأنها أخته فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما منها كذب إلا ما حل بها عن دين الله ولكن يقول إبراهيم ائتوا موسى فيأتون موسى فيقول إني قد قتلت نفسا ولكن ائتوا عيسى ومعلومه أن موسى عليه السلام وكز الرجل فقضى عليه ولم يكن هذا عن قصد وإنما كان عن خطأ ولكن الموقف عصيب والكل وجل والكل يخاف فيأتون عيسى فيقول إني عبدت من دون الله وهل كان لك في ذلك من شيء يا نبي الله لكن يجل ويخاف مما غبت ذلك ولكن ائتوا محمدا قال فيأتونني فانطلق معهم فآقذوا بحلقة باب الجنة فأقع قعها فيقال من هذا يعني يضرب على باب الجنة من خلال تلك الحلقة فيقال محمد فيفتحون لي ويرحبون بي فيقولون مرحبا فأخر ساجدا فيلهمني الله من الثناء والحمد فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع وقل يسمع لقولك قال صلى الله عليه وسلم وهو المقام المحمود الذي قال الله عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فاللهم آت نبينا الوسيلة والفضيلة وَابْعَثْهُ اللَّهُمَّ المقام الْمَحْمُودَ الذي وَعَدْتَ إِنَّكَ سبحانك لا تُخْلِفُ الْمِعَادِ وروا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال إن الناس يصيرون يوم القيامة جثة أي يكونون على هيئة الجث يكونون قاعدين على ركبهم جالسين هذه الجلسة كل أمة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع يا فلان اشفع يا فلان اشفع, يا فلان اشفع حتى تنتيش شفاعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود وروى الترمثي وقال حسن الغريب وابن ماجة وصحاه الألباني في صحيح الجامع عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم الجمعة كنت إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم غير فخر يعني النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يوم القيامة سيكون له هذا الشأن والفضل فهو إمام النبيين وهو خطيب الأنبياء وهو صاحب الشفاعة صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك أن تشفع فينا نبيك وروى ابن ماجا والترمذي وصحاو الألباني في صحيح الجامع عن أبي سعيد الخدري أن نبي صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولدي آدم ولا فخر وأول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر وفي الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد قبل هذه خمس فضائل ميز بها النبي صلى الله عليه وسلم دون الأنبياء أولا نصرت بالرعب مسيرة شهر فما كان أحد أحد من أعداء النبي صلى الله عليه وسلم يسمع به إلا ويرعب ويترك مكانه والذي ينظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم مصداق ذلك جدا فقد خاض النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من سبع وعشرين غزوة أغلب هذه الغزوات لم يلق فيها قتال كان إذا خرج فره الجيش المقابل من العدو قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي يريد أن يغير عليهم منهم وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمة أدركته الصلاة فليصلي ولذلك تشرع الصلاة في أي مكان ما لم يكن هذا المكان فيه نجاسة ظاهرة والأمر الثالث وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي فأحل الله له أن يأخذ الخمس وأعطيت الشفاعة وهنا محل الشاهد وأما الأمر الخامس وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عام الحافظ بن حجر يعلق على قول النبي صلى الله عليه وسلم وأعطيت الشفاعة قال المراد الشفاعة العظمى وفيها إراحة الناس من هول الموقف قال ولا خلاف في وقوعها وقد جزم الإمام النووي وهو ما استظهره الحافظ ابن حجر على أن المراد في هذا الحديث بالشفاعة الشفاعة الكبرى هل هناك أنواع أخرى من الشفاعة؟ نعم وسيأتينا ذلك إن شاء الله المسألة الثالثة بعد أن بينا معنى الشفاعة وبعد أن ذكرنا الأدلة من الكتاب والسنة وسقنا في ذلك ست أدلة الدليل الأول من القرآن وخمس أدلة من السنة على أن الشفاعة حاصلة وسنرى أن الأحاديث الواردة في الشفاعة متواترة المسألة الثالثة اختيار النبي صلى الله عليه وسلم الشفاعة لأمته وجعل صلى الله عليه وسلم دعوته المستجابة فلكل نبي دعوة مستجابة فاتدخرها النبي صلى الله عليه وسلم شفاعة لأمته يوم القيامة روى الإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني أن نبي صلى الله عليه وسلم قال إني سمعت هزيزا كهزيز الرحى تعرفون الرحى هذه التي تطحن القمح ليكون دقيقا التي كانوا يستخدمونها في البيوت لطحن القمح ونحوه فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمع صوتا يشبه صوت الرحى حال الطحن أو حنينا كحنين النحل أو سمع هذا الأزيز الذي تحدثه النحل حال الطيران وأتاني آت من ربي عز وجل قال فخيرني أن يدخل شطر أمة الجنة وبين شفاعتي لهم فاخترت شفاعتي لهم نص الأمة تدخل الجنة ولا النبي صلى الله عليه وسلم يشفع فاختار الشفاع قال وعلمت أنها أوسع لهم فخيرني بأن يدخل ثلثة أمة الجنة وبين الشفاعة لهم فاخترت لهم شفاعتي وعلمت أنها أوسع لهم لذلك لما سمع الصحابة هذا الحديث قال قائلهم يا رسول الله أدعو الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك فدع النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين من الصحابة وهما الذين سألا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ثم إنهما نبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبراهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم فجعلوا يأتونه ويقولون يا رسول الله ادعوا الله تعالى أن يجعلنا من أهل شفاعتك فيدعوا لهم قال فلما أضب عليه القوم وكثروا كل الناس صارت تريد هذا المقام قال النبي صلى الله عليه وسلم إنها لمن مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وفي رواية هي لكل مسلم هي لكل مسلم فلا شك موقف الشفاعة من أعظم المواقف التي تبدد اليأس والتي تزيد جرعة الرجاء في القلوب فإذا ما وجدتم محبطا أو يائسا أو مكتئبا فحدثوه عن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي أعظم من أن يدخل ثلثي الأمة الجن والتي جعلها ربنا تبارك وتعالى خصيصا للنبي صلى الله عليه وسلم دون سواه من الأنبياء فهو حامل لوائها وهي لكل مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى ابن ماجا وقال السندي في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيرت بين الشفاعة وبين أن يدخل نصف أمة الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى اترونها للمتقين لا ولكنها من امثالي ولكنها للمذنبين الخطائين المتلوثين نسال الله عز وجل ان يشفع فينا نبي لكنها للمذنبين الخطائي المتلوثين فاللهم شفع فينا نبيك فاللهم شفع فينا نبيك المسألة الرابعة بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل ربه الشفاع لأمته فاستجاب له ربه فقد روى ابن أبي عاصم في السنة وصححه الألباني عن سعيد ابن عبد الرحمن قال كنت بالبصرة يوما وبها الحجاج فلم أر يوما كان أكثر شرا منه فدخلت على أنس ابن مالك فقال إن أم سلم زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت أخبرني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني رأيت ما يلقى أمتي من بعدي من سفك دماء بعضهم بعضا وانتهاك بعضهم من حرمات بعض فأخرت شفاعتي إلى يوم القيامة النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على الغيب وأطلعه على ما يكون في مستقبل هذه الأمة ومن سفك الدماء الذي استشرى في الأمة من بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وكيف لا وما كان الله ليعذبهم وأنت أيها النبي الكريم بين ظهرانيهم وما كان الله معذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فكان الشأن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى مثل ذلك أخر الشفاعة إلى يوم القيامة وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة مستجابة يدعو بها وأريد أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي في الآخرة فانظر رحمك الله إلى رأفة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى رحمته بالمؤمنين رؤوف رحيم عزيز عليه ما عندتم حريص عليكم صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالله ألا تخرجون بعد هذه الجلسة وأنتم تسمعون أحاديث الشفاعة ومقام النبي صلى الله عليه وسلم وإكرامه لأمته وإكرام الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ألا تخرجون من هذه المحاضرة وأنتم بعواطف جياشة تجاه النبي صلى الله عليه وسلم اللهم قد حرمنا صحبته فلا تحرمنا رفقته اللهم إنا لنستحي أن نقف أمام نبيك صلى الله عليه وسلم ونحن المتلوثون بالذنوب لكن لنا في كرمك يا رب مطمع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 فكل من مات لا يشرك بالله شيئا كل من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله تبلغه شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك يا عباد الله تعلموا التوحيد تعلموا الإيمان افهموا هذه الدروس وراجعوها ولا تقعوا في شراك الشرك سيما الشرك الخفي فإنه أخفى من دبيب النمر قال الإمام ابن الجوزي معلقا على هذا المعنى وهذا المشهد من سؤال النبي ربه الشفاعة قال هذا من حسن تصرفه صلى الله عليه وسلم لأنه جعل الدعوة فيما ينبغي ومن كثرة كرمه أنه آثر أمته على نفسه ومن صحة نظره أنه جعلها للمذنبين من أمته لكونهم أحوج إليها من الطائعين وقال الإمام النووي وفيه كمال شفقته صلى الله عليه وسلم وكمال رأفته بهم كمال رأفته بالأم واعتناؤه بالنظر في مصالحهم فإذا الشفاعة موقف تستفيد منه الرجاء وتستفيد منه حب النبي صلى الله عليه وسلم تعالوا ندرس حديث الشفاعة الكبرى ونستخرج منه عدة فوائد قد تصل إلى نحو السبعة فائده من حديث الشفاعة الكبرى وهو بطوله فيه بعض الزيادات عما ذكرناه من أدلة حول حصول الشفاعة يوم القيامة وأنا أسوق لكم رواية البخاري في البخيرية عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بلحم فرفع إليه الذراع وكانت تعجبه كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب ذراع الخراف فنهش منها نهشة ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذلك يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر فالنبي صلى الله عليه وسلم كان على مائدة الطعام لكنه لم يفوت الفرصة دون أن يذكر وأن يبعث رسالة لمن يعتبر وأن يدعو إلى الله عز وجل وأن يبين لصحابته الأمر الذي ينبغي أن يستمسكوا به وكان هذا من تربية النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن يربيهم دائما أبدا بالتعلق بالمصير والكلام عن اليوم الآخر وهذا في غير ما حديث كما في الحديث الذي نتدارسه حديث الشفاعة الكبرى قال يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البصر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون فيقول الناس ألا ترون ما قد بلغكم ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض عليكم بآدم فيأتون آدم عليه السلام فيقولون له أنت أبو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما قد بلغنا فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإنه قد نهاني عن الشجر فعصيته نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض وقد سماك الله عبدا شكورا اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول ان ربي عز وجل قد غضب اليوم غضبا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 ولن يغضب بعده مثله وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله فضلك الله برسالته وبكلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله وإني قد قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى بن مريم فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وكلمت الناس في المهد صبية اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه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 واشفعت شفع فأرفع رأسي فأقول أمتي يا رب أما نستحي أما نخجل النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يرفع رأسه بعد هذه السجدة الهنية يقول أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي يا رب فيقال يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب ثم قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنما بين المصر عين من مصاريع الجنة كما بين مكة وحمير أو كما بين مكة وبصرة ترون هذا اللفظ أو في هذه الرواية بعض الزيادات عما كنا قد ذكرناه آنفا لكن هذا الحديث وقد ذكرت أنه له أكثر اكثر من موضع في كتب السنة هذا الحديث الجليل مليء بالفوائد أولا أحاديث الشفاعة متواترة ثابتة رواها أصحاب السنة عن جمع من الصحابة وطلقتها الأمة بالقبول قال الشيخ السفارين في لوامع الأنوار وقد وردت أي أحاديث الشفاعة من حديث الصديق الأعظم حديث أبي بكر وأنس وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وحذيفة وعقب بن عامر وابي سعيد الخدري وسلمان الفارسي وهؤلاء منهم من أورد الحديث مطولة ومنهم من أورده مختصرة ومنهم أيضا أبي بن كعب وعبد بن صامت وجبر بن عبد الله وعبد الله بن سلام فأحاديث الشفاعة وقع إجماع أهل الحق من السلف الصالح على انعقاد الشفاعة وعلى أن الآثار التي وردت في الشفاعة بلغت مبلغ التواتف لكن المبتدعة لوثوا هذا الأمر بعد أن حصل الإجماع قبل ظهور المبتدعة على هذا ومن هنا يتبين لنا خطورة موقف أهل البدعة أولا أحاديث الشفاعة متوترة ثانيا في هذا الحديث بيان إثبات الشفاعة وأنه حق يجب الإيمان به بخلاف ما زعمه الجهمية والخوارج والمعتزلة وأمثالهم ممن أنكر الشفاعة ثالثا في الحديث بيان لفضل النبي صلى الله عليه وسلم وعلو شأنه وسيادته على الخلق الأمر الرابع في الحديث إظهار لقول الله تبارك وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فالنبي صلى الله عليه وسلم أرحم الناس بأمته في الدنيا والآخرة وبركة النبي صلى الله عليه وسلم ورحمته تبلغ العصاة وأهل الكبائر بل والأمم الأخرى في إراحتها من الموقف الفائدة الخامسة صفة ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يوم البعث وكيف أنه يسجد بين يدي الله خارا تحت العرش حتى يقول الله له ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فيكون للنبي صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة الفائدة السادسة أهمية التوحيد لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن شفاعته لا ينالها إلا أهل التوحيد فعلينا أن نحقق معاني لا إله إلا الله في قلوبنا نحتاج إلى غرس معاني اليقين ومعاني المحبة في القلوب خاصة وقد سئلت اللجنة الدائمة هل يكفر الإنسان وعلى لسانه لا إله إلا الله فأجابت قد يكون الإنسان كافرا عند الله وهو يقول لا إله إلا الله وذلك كالمنافق الذي قال لا إله إلا الله بلسانه ولم يؤمن بها قلبه كعبد الله بن سلول وأشباهه وهؤلاء لم نؤمر بأن نشق على ما في صدورهم الأمر السابع خطورة الشرك وأنه من مات يشرك بالله شيئا لم ينفعه شيء يوم القيامة وليس له من دون الله ولي ولا شفيع وكان من أهل النار إذن من يشرك لا حظ له في هذه الشفاعة الأمر الثامن أن الموحدين من أهل الذنوب يدخلون النار ويعذبون فيها ثم يخرجون منها بعد ذلك بالشفاعة وبرحمة الله رب العالمين ويدخلون الجنة ولا يخلدون فيها تاسعا الرد على من قال أن الموحد لا يدخل النار بل هذا الحديث يبين أن من الأمة من يدخل النار وطبعا من يقول بأن هذا غير حاصل فهذا قول المرجئة الضلال القول العاشر بيان شدة يوم القيامة وهوله وأنه ينبغي أن يهتم كل امرئ منا بنفسه في يوم القيامة الأنبياء سيقولون نفسي نفسي إننا إن ذكرنا ذلك فالمعنى أنج بنفسك وليس معناه لا تختلط أبدا ولا تحادث أحد أبدا ليس هذا هو المعنى فينبغي للعاقل أن يعد من الأعمال الصالحة والتوبة والاستغفار وتحقيق كلمة التوحيد أن يحقق ذلك وأن يعد العد لذلك وينبغي أن يحقق المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتقاد وفي الأقوال وفي الأعمال بما يقيه هول ذلك اليوم وشدته الأمر الحاج عشر بيان فضل الأمة المحمدية فإنها هي التي سعدت بالشفاعة بشفاعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم فإنها يتحقق لها ما لا يتحقق للأمم الأخرى وذلك بشرف الانتماء للنبي صلى الله عليه وسلم الأمر الثاني عشر سعت رحمة الله رب العالمين وعظيم فضله وإنعامه اللهم لك الحمد كله وإليك يرجع الأمر كله أنت الرحمن الرحيم الرؤوف الكريم أن العفو تعفو عن السيئات وتغفر الزلات وتمحو الخطايا سبحانك أرحم بالإنسان من نفسه ومن الوالدة بوالديها سبحانك وبحمدك فهذا فيه بيان لسعة رحمته سبحانه وتعالى وعظيم رأفته ومنه وإكرامه الفائدة الثالثة عشر سعة كرم الله عز وجل حيث يعطي لأدنى أهل الجنة منزلة منزلة وهذا سيأتينا مفصلة إن شاء الله إذا ما تدارسنا بعض الأحاديث الواردة في معنى الشفاعة لسيما شفاعة المؤمنين وغيرهم الأمر الرابع عشر يستفاد من هذا الحديث صحة القول بأن الإيمان يتجزأ لأن في الحديث ورد أن هناك بعض من سيكون في قلبه مثقال حب أو ذر أو نحو ذلك فيخرجون من النار بسبب حصول الشفاعة سواء كانت الشفاعة من قبل النبي صلى الله عليه وسلم أو الشفاعة من المؤمنين الأمر الخامس عشر بيان أن من ليس على ملة الإسلام أنه بذلك يكفر وأن مصيره إلى النار وفي ذلك الرد على بعض الكتاب الذين ذهبوا إلى عدم القول بكفر هؤلاء وكيف يقال ذلك وقد صرح القرآن بتكفيرهم لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم إلى غير ذلك الأمر السادس عشر خطورة قضية الاتباع فمن اتبع شيئا في الدنيا كان تابعا له كذلك يوم القيامة فإذا اهتموا بقضية الاتباع واستمسكوا على جمر عقيدة الإسلام ولا تغطروا بأصحاب الدعاوة الكاذبة فهم دعاء على أبواب جهنم الفائدة السابعة عشر أن أحاديث الشفاعة تفيد الجميع لسيما الدعاء في مسألة الترغيب والترهيب ففيها الجمع بين أهوال القيامة وشدة الموقف وخوف الخلق وفزعهم وخشيتهم وبين سعة رحمة الله وتفضله على خلقه وعلى ذلك إذا أراد العبد أن يربط الناس بشخص النبي صلى الله عليه وسلم وأن يحث على اتباعه فينبغي أن يقرن ذلك بمشهد الشفاعة ويدعو الناس إلى التوبة وإلى إذالة اليأس والقنوط من قلوب المذنبين ويسارع في مرضات رب العالمين فالمذنب متى شعر أن له فرصة في التوبة ورجوع إلى الله كان ذلك دافعا له على الإصلاح فأحاديث الشفاعة تؤدي هذه الرسالة على أكمل ما يكون ننتقل إلى الكلام عن أقسام الشفاعة وقد ذكر المصنف ست أنواع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم فأقول وبالله التوفيق إن الشفاعة يمكن أن تقسم إلى أنواع عدة كما صنع المصنف فأول ذلك الشفاعة الكبرى التي هي المقام المحمود وهي التي اختص بها صلى الله عليه وسلم فتخلص الناس من كرب يوم القيامة وهذه كما قلنا الدليل عليها متواتر وهو المقام المحمود الذي وعده الله النوع الثاني أن نبي صلى الله عليه وسلم يشفع في دخول الجنة فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنا أول شفيع في الجنة وثالثا يشفع في من يدخلون الجنة بغير حساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر كما ذكرنا لكم في حديث الشفاعة أنه يدخل من أمته من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة النوع الرابع الشفاعة في بعض الكفار لتخفيف العذاب عنهم وقد ذكر المصنف هنا التخصيص بعمه أبي طالب لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين قال أنه ستنال أبي طالب الشفاعة فيجعل فيه ضحضاح من النار يبلغ كعبيه يغلي منه دمه في لفظ في صحيح مسلم أن العباس قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله هل نفعت أبا طالب بشيء فإنه كان يحوطك ويغضب لك قال نعم هو في ضحضاح من نار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد بيقول إن شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أن يخفف عنه العذاب مستثنى من قول الله تبارك وتعالى فما تنفعهم شفاعة الشفعين ومن قول الله تبارك وتعالى يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قوله فلكون أبي طالب كان من أنصار النبي صلى الله عليه وسلم ومن المدافعين عنه وإن لم يكن قد آمن فهو لم يخرج من النار ولكن خفف عنه فهو في ضحضاح من النار يعني عليه نعلان هذان النعلان يغليان حتى يغلي الدم في دماغه من شدة ذلك والعياذ بالله تعالى قلنا هذه الشفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم وهي تخفيف وليس رفع للجزاء النوع الآخر الخامس شفاعته صلى الله عليه وسلم لإخراج أقوام من النار بعد الدخول فيها في البخاري عن عمران ابن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنة يسمون الجهنميين وفي صحيح مسلم عن حمد ابن زيد قال قلت لعمر ابن دينار أسامعت جابر ابن عبد الله يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يخرج قوما من النار بالشفاعة قال نعم وفي صحيح مسلم أيضا عن جابر بن عبد الله أنه قال إن قوما يخرجون من النار يحترقون فيها إلا دارات وجوههم أي ما يحيط بالوجه من جوانبه حتى يدخلون الجنة يخرجون على هذه الصفة من الاحتراق إلا ما يكون من تدوير الوجه هذا هو الذي لا يحترق وذلك ليميزوا ثم يدخلون الجنة وفي الصحيحين عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما أهل النار الذين هم أهلها فإنهم لا يموتون فيها ولا يحيون ولكن ناس أصابتهم النار بذنوبهم أو قال بخطاياهم فأماتهم إي حتى إذا كانوا فحما أذن بالشفاعة فجيء بهم ضبائر ضبائر أي جماعات جماعات فبثوا على أنهار الجنة ثم قيل يا أهل الجنة أفيضوا عليهم فينبتون نبات الحبة تكون في حميل السيل فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الكفار الذين هم أهل النار والمستحقون للخلود لا يموتون في النار ولا يحيون وذلك مصداقه قول الله تبارك وتعالى لا يقضى عليهم فيموت ولا يخفف عنهم من عذابها أما قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ناس أصابتهم النار فمعناه أن المذنبين من المؤمنين يميتهم الله إماتة بعد أن يعذبوا المدة التي أرادها الله جل وعلا وهذه الإماتة تكون إماتة حقيقية يذهب معها الإحساس ويكون عذابهم على قدر ذنوبهم ثم يميتهم ثم يكونون محبوسين في النار من غير إحساسه المدة التي قدرها الله تبارك وتعالى وقد تواطرت الأدلة على هذا النوع من الشفاعة وأجمع عليه أهل العلم خلافا لما ذهبت إليه الخوارج والمعتزلة وغيرهم فالشفاعة لأهل الذنوب من الأمة متفق عليه بين الصحابة والتابعين لهم بإحسان وسائر أئمة المسلمين الأربعة وغيرهم كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية النوع السادس الشفاعة في أقوام استوجبوا النار وأمروا بهم إلى النار الشفاعة في ألا يدخلوها قال الحافظ ابن حجر في الفتح ويشفع في بعض المؤمنين بالخروج من النار بعد أن دخلوها وفي بعضهم بعدم دخولها بعد أن استوجبوا دخولها وقد قال الشيخ ابن عثيمين في القول المفيد الشفاعة في من استحق النار ألا يدخلها قد يستدل لها بقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يموت فيقوم على جنازته أربعون رجل لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم في فإن هذه الشفاعة قبل أن يدخل النار فيشفعهم الله في ذلك فهذه الشفاعة قبل دخول النار قوم قد استوجبوا النار بأعمالهم فتأتي شفاعة المؤمنين لهم فلا يدخلوها وذكر الحافظ في الفتح أن الدليل على هذا النوع أيضا هو قول النبي صلى الله عليه وسلم على الصراط رب سلم رب سلم فتلك شفاعة قبل دخول النار والعياذ بالله تعالى أيضا النوع السابع شفاعته في رفع درجات المؤمنين في الجنة بعد استقرارهم فيها فشيخ الإسلام بن تيمية قال وكذلك شفاعته صلى الله عليه وسلم للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب ورفع الدرجات قال هذا متفق عليه بين المسلمين وقد قيل إن بعض أهل البدع ينكرها واستدل الإمام ابن القيم عليه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلم الذي رواه أبو داود وصحاع الألباني من قوله صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لأبي سلم وارفع درجته في المهديين الإمام النووي ذكر هذا النوع شفاع في رفع الدرجات فقال الخامسة في زيادة الدرجات في الجنة لأهلها قال وهذه لا ينكرها المعتزلة نما ينكرون الشفاعة في أهل الذنوب والشفاعة لأهل الكبائر كما سيأتينا تفصيلية إن شاء الله تبارك وتعالى النوع الثامن في أقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم قال الإمام ابن كثير في تفسير قول الله تبارك وتعالى أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ودخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون قال ابن عباس يعني أصحاب الأعراف هؤلاء الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم قال ابن عباس أيضا قالوا ما أغنى عنكم جمعكم قال فلما قالوا لهم الذي قضى الله أن يقول يعني أصحاب الأعراف لأهل الجنة وأهل النار قال الله لأهل التكبر والأموال أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة أدخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون فإذا تنالهم أيضا الشفاعة فيدخلون الجنة بعد أن تساوت حسناتهم وسيئاتهم النوع التاسع شفاعته في أهل الكبائر وقد قلنا سيأتينا هذا تفصيليا إن شاء الله في المحاضرة القادمة وأخيرا النوع العاشر شفاعته صلى الله عليه وسلم في تخفيف العذاب عن أهل القبور ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ذات يوم بقبرين فوضع عليهم صلى الله عليه وسلم جريدة وقال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه أن يخفف عنهما ما دام الغصنان رطبين وهذا النوع من الشفاعة كان في حال حياته صلى الله عليه وسلم فهذا شأن الشفاعة الخاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ويبقى شفاعة عامة للنبي صلى الله عليه وسلم ولغيره من الأنبياء والملائكة والمؤمنين وهي الشفاعة في من استحق النار أن لا يدخلها وفي من دخلها أن يخرج منها وقد ذكرنا حديث أبي هريرة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأنه خبأ دعوته شفاعة لأمته وقد قال الله جل وعلا وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى هذا دليل على أن الملائكة تشفع لكن بشرطين أن يأذن الله في الشفاعة وأن يرضى الله عن الشافع والمشفوع له وفي سنن أبي داود بإسناد صححه الألباني قال صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته فهذا فيه دلالة على أن المؤمن يشفع لأخيه ولذويه وأهل بيته لكن يشترط كما قلنا أن يأذن الله من الذي يشفع عنده إلا بإذنه وأن يرضى عن الشافع والمشفوع ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أما الكافر الذي لا شفاعة له فهو مخلد في النار لا يدخل الجنة ولو فرض أن أحدا شفع له لم تنفعه الشفاعة لأن الله قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين كيف نجيب على الأسئلة الكثيرة حول آيات من الذكر الحكيم يوهم من قراءتها أن فيها دلال على نفي الشفاعة وكيف نرد على شبهات القائلين بمثل ذلك هذا إن شاء الله تعالى يكون اللقاء القادم فستذكرون ما قلت لكم وأفوذ أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك